بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقاء هذا اليوم كالمعتاد نبدأه في درس آيات الأحكام الذي هو في كتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده بعد قال رحمه الله قال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على منك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 السحر هو ما يفعله الساحر من الحيال والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء وما يظنه راتب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير وقد اخترف هل له حقيقة أو لا فذهبت المعتزرة وأبو حنيفة إلى أنه خدع لا أصل له ولا حقيقة وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخير إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه ثم شفاه الله سبحانه والكلام في ذلك يطول قال الزجاج في قوله وما يعلمان من أحد تعليم انذار من السحر لا تعليم دعاء إليه قال وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر ومعناه أنهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا كذا ومن في قوله من أحد زائدة للتوكيد وقد قيل إن قوله يعلمان من الإعلام لا من التعليم وقد جاء في كلام العرب تعلم بمعنى كما حقا ابن الأنباري وابن الأعرابي وهو كثير في أشعارهم في قول كعب بن مالك تعلم رسول الله أنك مدرك وأن وعيدا منك كالأخذ باليد وقال القطامي تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لذلك الغي انقشاعا وفي قوله فلا تكفر أبلغ إنذار واعظم تحذير أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه وفي إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن السحر تأثيرا في التلوث بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله من التفريق لأن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبيّن ما هي الغايه ما هي الغاية في تعليمه فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكر وقال الطائفة اخرى ان ذلك خرج مخرج الاغلب وان الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه ايضا وقيل ليس للسحر تاثير في نفسه اصلا لطوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والحق انه لا تنافي بين قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبين قوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا في نفسه ولكنه لا يؤثر ضررا إلا في من أذن الله بتأثيره فيه وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في نفسه وحقيقة ثابتة ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كما تقدم وفي قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعه بل هو ضرر محض وخسران بحت قال أبو السعود فيه أن الاجتناب عما لا تؤمن غوائله خير كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية انتهى والمراد بالشراء هنا الاستبدال أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله والخلاق النصيب عند أهل الله وأبو السعود هذا الذي قال أبو السعود يقصد أبو السعود محمد بن نصطفى العمادي الحنفي المفسر قال أبو السعود هذا هو أبو السعود محمد بن مصطفى مشهور بأبو السعود وله تفسير مشهور ومطبوع ومعروف عند طالبة العلم أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي والرومي هو من الروم يعني جماعة قوم الروم هو أصل أصل من الروم وتوفي سنة 982 في القرن العاشر وله كتاب شهير كما سمعتم وهو كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسيره مشهور ومطبوع في خمسة, في, خمسة في خمس مجلدات أو في خمسة مجلدات إذا جعلنا مجلد مذكر قلنا خمسة مجلدات وإذا قلنا مجلدة بالتأنيث قلنا خمس بالتذكير لأن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأثيرا تأنيثا فالمهم خمس مجلدات أو خمسة مجلدات مطبوع في قديم في مصر وهو كتاب مهم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم هذا هو أبو السعود الذي قال نقل عنه المصنف رحمه الله قال أبو السعود وبقيت على نحن تكلمنا في هذا في هذه الآية أو على هذه الآية في الدادس أو في اللقاء الماضي لكن بقيت بقايا ولذلك أعدنا كما رأيتم الكلام أو قراءة كلام المصنف رحمه الله في ما يتعلق بهذه الآية ولكن بقيت بقايا لا بد من الكلام عليها في هذه المسألة أو بهذه القضية وبقايا هامة لا بد منها فمن ذلك أنهم أن العلماء رحمه الله قالوا بأن الساحر لا يستقل بفعله بما يفعله من أعمال لا يستقل ما أتي هو من عندي نفسي فقط يعني يقوم بالذي أتي من من من أعمال من تغيرات ومن أشياء إدخال المرض على المسحور أو غير ذلك من الأمور اللي فيها إضرار التي فيها إضرار بالناس هذه لا يستقل بما فعلها قال وإنما يخلق الله تعالى يعني كيف يحصل كانهم يتكلمون يريدون أن يوضحوا كيف كيف يحصل تأثير السحر هل هو مجرد ما يفعل الساحر العمل في فيقع التأثير مباشرة يعني أنه الساحر هو الكل في الكل في الموضوع لا قالوا أن الساحر لا يستقل بذلك إنما يخلق الله تعالى التأثير ويحدثه عند وجود السحر أن الله تعالى يحدث التأثير الذي يتسبب فيه الساحر أو يتادى إليه الساحر بعمله بسحره الله الله تعالى يخلق التأثير ويحدث عند وجود السحر مثل إيش؟ مثل ما يخلق سبحانه الشبع عند عند الاكل اليس كذلك الشبع لما ياكل الانسان يحدث الشبع هذا الشبع الذي يحدث هو ب باراده الله او بفعل الله تعالى جل او بما وضعه الله تعالى من يعني قانون او او تصيصة أو سبب يؤدي، كما يحصل الشبع عند الأكل، أيضا والري أيضا الري عندما يحصل الري عند عند, عند عند عند شرب الماء، كذلك يحصل تأثير السحر عندما يقوم الساحر بهذا العمل فلا يستقل بذلك، إنما يحدث الله تعالى التاثير بإرادته سبحانه وتعالى وبقوته وبقدرته. ولذلك قالنا أنه لا ما هم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بتقدير الله بإرادة الله سبحانه وتعالى يحصل الضرر أو لا يحصل فلا في الساحل لا يستقل هذه واحدة ثم أيضا قد أجمع المسلمون على ما نقله القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن نقل القرطبي رحمه الله في هذا التفسير في تفسير هذا إجماع المسلمين على أنه ليس في السحر انزال الجراد تسليط الجراد أن يأتي أن يعني يعني يقوم الساحر بأن يسلط الجراد فيهيج وينتشر و... ويحصل مما يحصل بسببه ليس في السحر ذلك لا يمكن ولا تسليط القمل ولا تسليط الضفادع ولا تغيير العصا، تحويل العصا، انقلاب العصا من عصا طبيعية معتاد إلى حية ولا انفلاق البحر يعني الآيات التي خص الله بها عز وجل رسله الكرام هذه لا يمكن أن يأتي بها السحر لا يمكن أبدا أجمع المسلمون على ذلك لأن الله منع هذا منع الساحر منعه أن يأتي بشيء من هذه الآيات أن الله تعالى منع الساحر ما مكنه لا يمكن الساحر من أن يثير الجراد كما حصل في الآيات المعروفة في قوم موسى ولا كذلك إسهال القمل إنه يقوم الساحر بأن يثير القمل على الناس فتؤذيهم لا ما يستطيع ولا الضفادع كذلك ولا أيضا تحوي أنه يحول العصا إلى حية ولا كذلك يقوم بإنفلاق البحر كما فعل الله عز وجل لموسى آية من آيات الله مو آية آية كما فعل الله سبحانه في حق نبيه موسى عليه السلام لما فلق له البحر عندما أراد أن يتبعه فرعون وجنوده، فهذه الآيات التي خص الله بها عز وجل رسله لا يمكنه سبحانه وتعالى أبداً لا يمكنه من أن يأتي بها حتى لا تختلط، حتى لا تكون هذه هذه هذه مما تؤثر أو مما يعني آآ آآ تجعل بابا ل وللمكذبين والشاكين ولغيرهم من في الطعن في الرسالات أو الطعن في الرسل أو الاستخفاف أو الاستنقاص، الانتقاص من من مقامهم أو غير أو, أو وأدى غير ذلك من من من من من المحظورات، فلذلك يقول أن المسلمين مجمعون أجمعات الأمة على أن الساحر لا يتمكن من ذلك. الآيات التي خص الله بها تعالى خص بها سبحانه وتعالى رسله لا يمكن للساحر أبدا أن يأتي بها مثل تصير الجراد القمل الضفادع الدم انفلات البحر تحويل العصا إلى حية هذه الآيات التي خص الله بعز وجل رسله لا يستطيع الساحر لا يمكنه أن يأتي بها ما يستطيع وهذا إجماع من المسلمين على ذلك هذه, هذه مسألة لأن هذه عظيم الآيات خص الله بها رسله عز وجل هذا ما يجب القطع به لا بد أن تقطع بذلك يعني تقت تتأكد من ذلك وتقطع به قطع كلام يعني حكما قطعيا لا شك فيه أن الساحر لا يمكنه ذلك لا يمكنه هو لو, لو لو لو لو بيده كان فعل ذلك لكنه لكن الله تعالى لا يمكنه من ذلك صيانة لمقام الرسالات والرسل صيانة لمقام الرسالات والرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام ما يمكنه أبدا من ذلك وهذا عليه إجماع الأمة إجماع المسلمين أن الساحر لا يتمكن من ذلك. الساحر لا يتمكن من ذلك ابدا ويجب القطع به بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر الله لا يفعل ذلك. يعني لا يمكنه لا يمكنه أن يصل إلى مبتغاه لو أراده. لو أراد الساحر أن يفعل هذا شيئا من هذه لا يمكنه الله تعالى من ذلك ابدا في هذه الآيات لأنها آيات خص الله عز وجل رسله. قص الله عز وجل ورسله فلا يمكن الساحر لا يمكن الساحرة منها من فعلها أبدا حتى لو أراد ذلك ثم عندنا الفرق بين السيلان هذا موضوع سؤال الفرق بين السحر الفقر الفرق بين السحري والمعجزة لأنها تداخل في الظاهر كلها فيها خرق للعادة أو فيها شيء غريب يعني عن عن المألوف وعن المعتاد لكن في فرق بين السحر والمعجزة ما يفعله الساحر مما يتادى به باستعمال إليه باستعمال الشياطين وباللجاء الكواكب وعبادة الكواكب وغير ذلك من الأمور التي يصنعها السحر أو يفعلها السحر هذه تختلف عن المعجزة التي هي خاصة التي بمن بأنبياء الله عز وجل ما هو الفرق بينهما الفرق بينهما أن, أن السحر يوجد من الساحر ومن غيره السحر يوجد من الساحر ومن غيره بل قد يكون من جماعة يأتي من جماعة يعرفون, يعرفون هذا السحر بتعلم بأي طريقة يمكنهم أن يفعلوا ذلك ويأتوا به في وقت واحد جماعة ما هو لازم واحد سحر واحد أو جماعة يأتون به يعرفون هذا بقواعد بأسباب هذا هذا السحر لكن المعجزة لا يمكن الله أحدا المعجزة لا يمكن الله أحدا أن يأتي بمثلها أبدا المعجزة خص الله بها أنبياءه أيضا المعجزة خص الله بها أنبياءه فلا يمكن أحدا لا ساحر ولا غير ساحر لا يمكن أن يأتي أن يعارضها المعجزة لا يمكن الله عز وجل أحدا أن يأتي بها السحر يمكن أن يأتي به هذا الف هذا فرق واضح؟ السحر يعني يمكن أن يأتي به غير الساحر جماعة ممكن يعني محاكاته والإتيام به أو بنظيره يمكن لكن المعجزة لا يمكن الله عز وجل كما سمعتم قبل قليل مثل معجزة موسى في فلق البحر مثل معجزة الآيات اللي هي الجراد إرسال الجراد والطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم هذه لا يمكن للساحر أبداً أبداً أن يأتي بها كذلك لأن الله عز وجل لم يمكنه من ذلك لأن هذه مما خص الله. بعز هذه آيات خص الله بعز وجل. آيات أو معجزات آيات معجزات. هذه معجزة. فالمعجزة لا يمكن لأحدين أن يأتي بها. لا يمكنه الله. لا ساحر ولا غير ساحر. هذا فرق. أيضاً فرق آخر أن الساحر أن الساحرة أو الساحر ليس فيه دعوى النبوة. الساحر لم يدعي النبوة. الساحر معروف أنهم لم يدعي النبوة وقد يدعي خوارق العادات قد يدعي أشياء يدعيها لكنه لم يدعي النبوة الساحل لم يدعي النبوة أما المعجزة فإنها شرطها أن شرط المعجزة أنها مقرونة بدعوى النبوة هذا شرط المعجزة شرط أساسي أن تكون مقترنة بدعوى النبوة التحدي يتحدى بها قومه. النبي أي نبي تأتي بالمعجزة معجز صالح مجزة موسى عليه السلام المعجز... أي معجز عيسى في إبراء الأكمه والأبرص وفي إحياء الموتى وأن يكلموا. هذه المعجزات مقرونة بدعوى النبوة أن هذا يقول لهم أني نبي الله أليس كذلك يقول لهم النبي أنا أني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم فهذه دعوى النبوة دعوى الرسالة فشرط المعجزة أنها مقترنة بدعوى والنبؤة والتحدي بها يتحدى بها قومه يتحدى بها قومه هذا فارق جوهري وأساسي ذكروا أيضا فرقا آخر وهو أن السحر يعني ليس فيه الوضوح فيه فيه فيه من لما فيه من, من بناء على على الخفاء نحن قلنا في الأول أن معنى السحر هو ما لطف ودقق فيه خفاء ولطف ودقق شيء خفي شيء خفي مبني على الخفاء ففيه خفاء وعدم وضوح في في في في هذا في في في ما يؤثر في الأثر الذي يتركه بخلاف المعجزة، فإنها تأتي واضحة مثل الشمس كفائق الصبح، ما فيها لبس، ما فيها غفاء، ما فيها إشكال، ما فيها عدم وضوح واضحة جدا. هذا أيضا من الفروق من بين السحري أو بين المعجزة. حكم الساحر، حكمه ما حكم الساحر؟ حكم الساحر في في, في يعني إذا إذا إذا عمل الساحر و ورفع أمره إلى السلطان، فما حكمه؟ ما الحكم فيه؟ الحكم عند قال الإمام مالك رحمه الله هذا فيه فيه كلام بين الأئمة أهل العلم الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه يقتل ولا تقبل، ألو تاب لا تقبل توبته هذا يقتل ولا الساحر المسلم. الساحر المسلم عندنا في ساحر مسلم يعني منتم قد يكون مسلم بالاسم يعني مسلم بالاسم يعني أنه معروف هذا بأنه في بلد إسلامية وأن أبوه مسلم وأبوه مسلم اسمه مسلم اسمه قد يكون محمد أيضا محمد بن عبد الله اسمه مسلم يعيش في بلد إسلامية عائلته مسلمة أبوه مسلم أمه مسلمة هذا المقصود بمسلم وإلا الساحر الصحيح أنه كافر كفر بسحره كفر بسحره لأنه لا يتوصل بالسحر إلا باستعمال الشياطين وبعبادة الكواكب رجوع إلى الكواكب كما قي اتفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على هذه المسألة وبيّن رحمه الله أن معظم مع أن معظم العلماء على أن الساحر كافر ويقتل قال رحمه الله أن معظم أهل العلم أو معظم العلماء أكثر العلماء أن أكثر العلماء على أن الساحر كافر ويقتل ونقل رحمه الله قتل الساحر عن عمر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه الخليفه الثالث وعن عبد الله بن عمر وعن حفصه وعن غيرهم من الصحابة وعن غيرهم من الصحابة على أن الساحر يقتل وهذا ما ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه يقتل الساحر المسلم لا نذمّه قال الذمي لا الذمي الساحر الذمي الذي هو من أهل الذمة الذين الذين في ذمة المسلمين يعني أقرنا هو ليس بمسلم كافر لكننا أقررناه على كفره مقابل ايش أن, أن يدفع الجزيه هذا أهل الذمة الذمي هذا اذا جاء إذا كان ساحر من أهل الذمة ما الكلام فيه نتكلمنا على الساحر المسلم قال مالك رحمه الله أنه لا يقتل إلا لأنه قتل لكفره الم... هده... هده... هده... قتل لكفره لا لأن الساحر كافر لكن هذا هو كافر كافر اصلا هو كافر لا ليس مسلم لم يدخل ليس مسلما لم يدخل الإسلام لكنه جاء بسحر سحر مسلما او رفع عنه السحر فرو... فقبض عليه وروفع إلى السلطان هل يقتل ولا ما يقتل قال, قال مالك رحمه الله بأنه إذا أتى بشيء إذا كان في سحره في كلام فيه كفر يقتل يقتل أيضا إذا أتا إذا كان الذم هذا الساحر أتا بسحر فيه كلام يعد كفرا يقتل ذلك أما أما يقتل الكفر مثل الأول لا لأن هو إحنا احن على ما هو أكبر من السحر أقرنا تركناه على كفره مو أقرناه يعني إنه إنه رضينا ليس مقصود العلماء لما يقول نحن أقرناه على ما هو أشد من ذلك والكفر مأقرناه يعني رضينا بكفره لا يعني معنى أن تركناه ولم نجبره تركناه على دينه على ملته ولم نجبره على دخول الإسلام هذا معنى قولهم اقررناه على كفره أقررناه على كفره يعني تركناه تركناه على ضلاله تركناه على كفره و و ولم نجبره على ان يدخل ديننا هذا معنى قولهم لم يقولوا لما يقول العلماء نحن اقرناه على ما هو اشد من ذلك وهو الكفر اقرناه مو معنى رضينا بكفره اقرناه يعني اننا تركناه تركناه على دينه لم, لم نجبره لم نجبره على دخول الاسلام فهذا الذمي اذا سحر قال مالك رحمه الله بانه ينظر في هذا السحر الذي فعله فإن فان كان فإن, فان اتى بكلام فيه كفر أو أو توصل بكلام أو بغير كلام توصل إلى شيء في كفر فيقتل أيضا يقتل كذلك وأنه إذا تاب قبل أن يرفع أمره فتقبل توبته إنه إذا تاب قبل أن يرفع أمره إلى السلطان فإنه يقبل توبته أما ذاك قال لا يقتل المسلم الساحر المسلم المتسمي بالإسلام أو المنتسب الإسلام زورا وهو يسحر هذا قال يقتل ولا تقبل توبته وهذا نقله القرطبي رحمه الله ايضا قال وهو قول احمد بن حنبل قول الامام احمد والشافعي وابي حنيفة يعني الامة الاربعة كلهم على ذلك على ما نقله القرطبي في تفسيره ان قول مالك هذا قال قال به احمد بن حنبل والشافعي وابو حنيفة يعني الامة الاربعة على انه ايش انه يقتل لكن بعضهم يقول مثل, مثل ابي حنيفة رحمه الله يفرق هل يقتلوا كفرا او يقتل حدا هذا في خلاف بينهم لكنهم مجمعون على أنه يقتل مجمعون الأئمة أجمعوا على ما نقله القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في تفسيره الجامع لأحكام القرآن نقل قول الإمام مالك لأنه مالك هو نقل قال مالك قال مالك وذكر هذا القول عنه رحمه الله ثم قال وبه قال أحمد بن حنبل والشافعي يعني بقول مالك هذا وافقه عليه من الأئمة الثلاثة أيضا الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة على تفصيلات في هذا في تفصيلات بينهم يعني في في فأصل المسألة متفقين فيها على أنه يقتل كما قال مالك رحمه الله وهذا ورد في حديث ولكنه ليس صحيحا يعني ليس في درجة الصحة حد الساحر ضربة بالسيف ونقل عن جندب ابن عبد الجندب جندب الأزدي جندب الأزدي وبعضهم يقول البجلي مثل جرير جرير بن عبد الله البجلي هذا جندب كان عند أحد الولات أظن يمكن الوليد بن عقبة وكان ساحر يعمل أعمالا يعني عجيبة يدخل الأعمال التي عملها السحر يتباهى بها يعني يتباهى بها فيقطع رأس هذا ويفعل كذا أشياء تهاويل كما يقول العوام تهويلات وووخرافات والصجعبات الخاصة بالسحرة. فعند ذلك قام جندب هذا فضرب الساحرة ضربة قتله بها قطع ضرب عنقه. فقال الآن أحي نفسك يا خبيث. قال أحي نفسك يا خبيث ونقل عنه أن, أن, أن نقل عن أن, أن جندب هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بالسيف ضربة للحديث هذا يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله نتكلم عليه في اللقاء القادم بحول الله تعالى يحتاج إلى نظر هذا دليل أيضا على قتل الساحر على قتل سواء قتل كفرا لاننا نعتبره كافر أو قتل حدا لأنه أتى بما يوجب الحد مثل غيره من المحدودين سواء قتل كفرا أو حدا المهم أنه يقتل حكم أن يقتل هل يقتل الساحر يطلب منه أن يحل السحر في واحد حصل مع الرجل مسحور مريض حصل عليه السحر فهل يجوز أن نذهب إلى السحر يذهب هذا المسحور مو نحن نذهب إلى الساحر المريض هذا أو جماعته أو أهله أو, أو من, من يلي أمره هل يصح أن يذهب إلى الساحر ليطلب منه أن يحل السحر يفك السحر هذا عن عن المسحور هل يجوز ذلك هل يجوز ذلك أو لا يجوز اللي هي يسموها النشرة تسمى النشرة وهي حل السحر عن المسحور النشرة من النشرة كانت تنشر تفق تف تنشر يعني ترفع أو تفوق السحر عن المسحور تسمى النشرة والنشرة إذا كانت بآيات الله عز وجل وبالأدعية النبوية هذه جائزة يعني إذا حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية هذه جائزة لا شيء فيها بالإجماع لكن الكلام أن, أن فك السحر أو النشرة بعمل الساحر الساحر الذي هو يسحر أيضا هل يصح أن تذهب إليه ليفك هذا السحر كما كما عقد هذا السحر هل يصح أن تطلب منه من الساحر أن يفك السحر وهي النشرة؟ قال سعيد نقل الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن سيب أن ذلك جائز نقل الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن سيب من سادات التابعين أن ذلك جائز لكن الحق أنه لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز لا يجوز اللجوء إلى الساحل ليفك السحر وهذا قول ضعيف وإن قال به سعيد رحمه الله لكن الصواب والصحيح أنه لا يجوز اللجوء إلى الساحل ليفك السحر لأن عندنا, عندنا وسائل شرعية ما لا نحتاج إلى هذا لا نحتاج للذهاب إلى هذا الظالم المعتدي المجرم فنطلب منه مساعدة لا عندنا وسائل شرعية الرقي الشرعية هذه يأتي كما هو معلوم أن ايات السحر يقرأها على المسحور أو يأتي ويأتي بسبع ورقات من السدر ويدقها بين حجرين ويقرأ عليها هذه الايات ويشرب منها المسحور ويقتسل بها فيبرأ بإذن الله عز وجل هذه النشرة الشرعية موجودة ومؤثرة حاسمة لها تأثير حاسم وقوي ومباشر جدا ما يحتاج أبدا إلى أن إلى هذا المجرم الساحر الذي غرضه وهجيراه ومقصوده الإضرار بالمسلمين وأذيتهم فلا يمكن أن تذهب إليه لا يصح لا يجوز لا يجوز ذلك أبدا لا يصح حتى ان قال ولو قال ولو قال بذلك من قال هذا اجتهاد؟ المجتهد مأجور على كل الأحوال. المجتهد يؤجر على اجتهاده إن أصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. المجتهد مأجور على كل الأحوال. لكن الصواب والصحيح أنه لا يجوز لا يجوز اللجوء إلى الساحر لفك لفك السحر المسموح. يعني هذا هذا نساعده كأن كاننا نوطد له في البقاء بدأنا نقضي عليه ونخلص الامه من شره الا نقول تعال اجلس استمر لان نحن نحتاجه كذا واحد مسحور انت توكلنا السحر عنه فان نقويه بذلك كاننا نقويه ونضمن له وسائل البقاء والاستمرار في باطله واجرامه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ابدا أنت نشر الشرعيه بآيات الله عز وجل وبالأدعي الندبوية وبهذه الطريقة التي سمعتم أنه يأتي بسبع ورقات من, ال... من السدر ويدقها بين حجرين ويقرأ عليها هذه الآيات وال... والأحاديث النبوية الاستعاذة فيها بس... من السحر ومنها على رأسها المعوذتين وآية الكرسي ومخواتيم سورة البقرة والآيات التي فيها سحر ومنها مثل قوله تعالى وقال فرعون توني بكل ساحر عليم فلما جاء سحراته قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ولقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين آيات التي ورد فيها السحر في مثل هذه الآية يقرأها على هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الورقات السبع التي دقها فيشرب منها المسحور ويغتسل بها فيبرأ بإذن الله عز وجل بقوله تعالى وما أنزل على الملكين والتبع ما تقول الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين الكفر يعلمون الناس السبع هؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد سليمان لما نبذوا كتاب الله نبذوا كتاب الله الآية القبلة ما هي ولما جاءوا من عند الله مصدق نبذ خليق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأوا ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذوا كتاب الله والتبع ما تقول الشياطين الآية التي بعدها لما نبذوا كتاب الله تركوه وراءهم ظهرية اتبعوا ما تطلب الشياطين على ملك سليمان على ما, على ما هو ما هو على ملك النبي لا سليمان لأنهم اتبعوا قالوا أنه ثبت ملكه بالسحر ادعوا هؤلاء اليهود أن سليمان ثبت أنه ساحر وأنه ما ثبت ملكه إلا بالسحر ولذلك نفى الله عز وجل برأه سبحانه نفى عنه هذه التهمة وقال ان سليمان لم يكفر بالسحر ولم يكن ساحرا لأن حتى اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمدا يقول بأن إن سليمان نبي والله ما كان إلا ساحرا فأنزل الله تعالى هذه الآية قيل في سبب نزول هذه الآية هذا الكلام أو هذا الحديث أنزل سليمان واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ما كفر بالسحر لكن الشياطين كفروا بتعلم السحر ثم قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين بها... بها... على الملكين هاروت قلنا القصة في اللقاء السابق القصة الموضوعة الباطلة التي هي مظلمة سندا ومظلمة متن... متنا وكلها باطل ولا آ... تصح ولا يجوز نسبتها حتى ولا إلى من, من نسبت إليه من الصحابة ليست فقط لا يصح الى رسول الله بل حتى لا يصح نسبتها الى اليه من الصحابه وقلنا انها لو صحت من حيث الاسناد انه فها فصحة اسنادها لا يلزم منه صحة اصلها يعني مجرد انها, أنها صحت أنها من حيث انها نقلت عن فلان من الصحابة او من التابعين او من غيرهم فهذا لا يلزم منه انها صحيحة في اصلها صحة الاسناد صحة اسنادها لا يلزم منه أنه أنها صحيحة في أصلها وهي باطلة بطلانا قطعيا لا يصح روايتها إلا على وجه التحذير منها وبيان بطلانها وبيان أنها موضوعة وأنها كما قال الإمام كثير رحمه الله من وضع الزنادقة أنها من وضع الزنادقة ليشينوا بها الإسلام قصدهم يشوه كما قلنا الآن يشوه بها الدين ويشوه بالإسلام في في في فينشروا مثل هذه الخزعبلات والأكاذيب والخرافات التي لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل لا تقبل عقلا ولا يصح بها نقل ما جاء بها نقل صحيح في, في, في, في يعني يستند إليه فقول تعالى ما أنزل على ملكين هذه قال القرطبي رحمه الله أنها نافية أن لأن, لأن معنى منزل الملكين يعني أن السحر أن أنزل على هذين الملكين يقول لا ما نافي الصحيح الذي اختاره القرطبي رحمه الله وقال بأنه هذا هو الصحيح في تأويل الآية في تفسير الآية الذي لا يصح غيره ولا يصح حمل الآية يقول هذا أصح ما قيل في الآية وأنه لا يلتفت إلى ما سواه ما هو الأصح الذي في آه الآية أن قوله وما أنزل على ملكين يعني أنها, أنها ما نافية ومعناها أنها ما كبر سليمان وما أنزل على ملكين لا كفر سليمان ولا أنزل على ملكين هذا معنى الآية عند الامام القلطبي رحمه الله وما كفر سليمان نافية ولا لا نافيه ايضا هذه نافية مثلها معطوفه عليها قال هذا معطوفه عليها يعني معنى الآية انها وفيها تقديم تأخير انها ما ما كفر سليمان وما انزل على الملكين. لم ينزل السحر على الملكين بل ان الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر الشياطين هم الذين يعلمون السحر وأمه أم السحر فلم ينزل لم ينزله الله تعالى على ملكين قال رحمه الله قال القرطبي في تفسيره قال هذا أول ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى ما سواه لأنه هذا لما تلما لما لما تحمل آية على هذا المعنى ينتهي الإشكالات و و و وتدفع الشبهات والتهم لأن المشهور المشهور في معنى الآية بأن أن السحر أنزل على هذين الملكين وأنهما يعلمان الناس السحر ابتلاء اختباراً، لأنهم يقولا إن إنما نحن فتنة يعني اختبار و وفتنة ابتلاء ابتلاء من الله فتنة فلا تكفر يحذراني يحذرانهم ان ذلك هذا المعنى المشهور والمنتشر المعنى المشهور والذي يذكره أكثر المفسرين أن ما, هم ما هي ليست نافية إنما يعني أن, أن الذي أنزل على ملكين ببابه الهاروت وماروت هذا انزل ابتلاء وفتنه وأن الله تعالى له أن يبتلي عباده بما شاء أن الله تعالى له أن يبتلي عباده بما شاء مثلما ابتلى طالوت بالنهر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فابتلاهم بالنهر فلله تعالى يبتلي عباده ما شاء بما شاء ومنها هذا السحر هذا لكنهم يحذران لكنهما يحذران الناس من التعلمه فيقول انما نحن فتنه ابتلاء اختبار فلا تكفر بتعلم السحر لا تكفر بتعلم السحر يحذرانه من ذلك ولكن الذي قاله القرطبي رحمه الله يقول ان الصحيح انها نافيه تنفي لا تثبت نزول السحر على الملكين ولكنها تنفي كما نف كما نفي أو كما نفى الله تعالى أن الكفر عن نبيه سليمان قال وما كفر سليمان أيضا ما أن ما انزل عالم الآلهين يقول هذا اولى ما حملت عليه الآية ومن التأويل يعني التفسير تأويل يقصد به التأويل التفسير ليس مقصود صرف الظرف صرف اللفظ عن ظاهري التأويل مقصوده به التفسير يعني رجوع الكلام إلى الأول من رجوع إلى الأول إلى المعنى معنى اللي هو التفسير ليس المقصود بتأويل صرف اللفظ عن ظاهري المقصود المهم أنه يقول أن هذا اولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى ما سوى لا تلتفتوا إلى غير هذا القول فهذا هو أصح ما قيل في الآية وهناك قول آخر بأن الملكين قراءة لابن عباس نقل عن قراءة لابن عباس رضي الله عنهما أن نقلت عنه قراءة وما أنزل على الملكين الملك بكسر يعني مثنى ملك الملكين يقصد بهم داود وسليمان والمقصود بهما داود وسليمان يعني ما أنزل على ملكين نافيا بسموا الملكين الملكين يعني داود وسليمان داود, داود عليه السلام وسليمان عليه السلام أيضا يقصد هذه قراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما الملكين بقي الكلام أيضا على أن ما ما ذكرناه في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره اليهودي لبيد بن الأعصم وقلنا أن هذا كثير مما لا علم عنده أو يعلم لكنه يحكم عقله ويبطل ما من السنن ومن الأحاديث ما, ما لا يقبله عقله وأكثر من يقول بذلك هو من لا علم له بالحديث ولا علم له بالصحيح منه من والضعيف قلنا أنه من حث الصحة هو حديث في أعلى درجات الصحة أخرجه الشيخان في صحيحهما وأنها إذا كنت أت... إذا المنفي الذي ينفي هذه... هذا السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده... بقصد أن ينزه الرسالة أو أنها... أنه يصونها لأن السحر يؤثر أخشى أن يكون في تأثير على مقام الرسالة قلنا أنه أن... أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز أنه كان تأثير السحر ما تجاوز أنه, أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله فس بس فقط مرض مرض فقط لأنه بشر لأنه صلى الله عليه وسلم ليس بشرا فمرض كما يمرض البشر لكن لم, لم تتأثر الرسالة لم لا علاقة لها بالسحر ولا تأثرت ولا شروى نقير ما تأثرت بأي شيء من من من من ما حصل بالسحر السحر إنما حصل أنه صلى الله عليه وسلم هذا أقصى ما وصل أنه كان يخيل إليه كما ورد في الحديث الصحيح هذا الذي عند الشيخين حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله لكن بقي الحكمة في ذلك أنه الحكمة في سحر صلى الله عليه وسلم لماذا سحر لماذا قد قد التساؤل تساؤل لماذا حصل عليه السحر صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم هذه مسألة اجتهادية يعني الحكمة مسألة اجتهادية ليس ليس فيها نص ما ورد فيها نص في الحكمة ما, ما في حديث او أو آية أو كذا تبين أن أن الحكمة في سحر صلى الله عليه وسلم هي كذا لكن هذا اجتهاد اجتهد بعض أهل العلم في بيان الحكمة وقالوا بأن النبي أن, أن المشركين لما كانوا قد قد بذلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حاربوه بمختلف الوسائل من الإيذاء ومن الضرب ومن الشتم ومن الإخراج من بلده ومن والمحاربة في الأخير المحارب العسكرية يعني بالسلاح وبكذا أيضا فأفش فأفش كلها فشلت كل المحار... المحاولات لإيذائه صلى الله عليه وسلم أو إيقافه عن دعوته أو صده عن تبليغ رسالة ربي كلها فشلت ولا ما فشلت جميعا فشلت بقي السحر فاستعملوا السحر أيضا كما يقول آخر, آخر سهم في جعبتهم فسحروه صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك أيضا عندما أنزل عليه هذه الآيات التي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقد أنزلت عليه آيات لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بربنا الشوف لم يرى مثلهن قط لأنها كما قال الإمام بن القيم في تفسير المعوذتين اشتملت هذه الآيات السورتين على الاستعادة من كل شرور في الدنيا، جميع الشرور التي في الأرض وفي الدنيا، اشتملت هاتان السورتان على صغر حجمهما قلة آياتهما، اشتملت على الاستعادة من جميع الشرور التي في الأرض في الدنيا. في في, في كتابه تفسير المعوذتين قال من القيم هذا، فهذه سورتان لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ الفلق وكذلك أعوذها رب الناس وكانت عائشة رضي الله عنها كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا لما مرض صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كانت تقرأ هذه السورتين وتنفث في يديه صلى الله وسلم عليه وتمسح بهما على وجهه وعلى جسمه التماسا لبركتهما يده على يده صلى الله عليه وسلم هو على يديه لأنه مريض يعني يشق عليه يشق عليه الحركة تشق حركته والقراءة ينفث فتولت هي تولت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فكانت تقرأ وفتنفث في يديه عليه الصلاة والسلام وتمسح بهما كما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم عندما يستشفي بكتاب بهذه بهذه السورتين فالمهم أن هذا السهم الأخير الذي كان في جعبتهم وهو السحر الذي سلطوه أو ارادوا أن يؤذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أذوه في نفسه وفي قوم يعني في في في من آمن به اذوا المسلمين الذين آمنوا به وأذوه بكم مختلف الوسائل وأخرجوه من بلده من مكة هنا إلى اضطر أن يخرج مكرها كما قال والله انك إلى الله وأحب أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وفي رواية إلى ولا أن ولا ولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت يعني خرج مكرها مضطرا أخرجوه فاضطر أن يخرج أعني ألوان إذا ثم بعد ذلك أعلنوا عليه حربا عوانا حرب عسكرية بالسلاح بتأليب عليه تاليب القبائل تاليب اليهود عليه وهكذا كل ما في جعبتهم لمحاربة صلى الله عليه وسلم عمله أعملوه واستعمله معه بقي السحر ف لكن لما وجدوا أن تلك الوسائل كلها أن تلك الوسائل كلها فشلت لجأوا في الآخر إلى وسيله السحر فلذلك حصل هذا السحر فأبطله الله عز وجل أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح فإن الله شفاني أن الله شفاني فلم أت يعني أقول أن أدخل على ناس شرا أو حدث شرا فالمهم أنه قال أن الله شفاني فأيضا كما خلصه أو كما يعني درأ عنه كل محاولاتهم لإيقافه صلى الله عليه وسلم و لمنعه من دعوة من الدعوة إلى دين الله ومن تبليغ رسالة الله ما ما استطاعوا ما أفلحوا في ذلك أيضا ما أفلحوا في السحر فلذلك قالوا هذه الحكمة في موضوع السحر حتى تكون دلالة على أن ما في فائدة لا تحاولوا كأنها رسالة ربانية أنكم لن تنتصروا على رسول الله لن تبلغوا منه ما تريدون لا لا تحاولوا ما في فائدة لا تحاولوا كأنها هكذا هذا ما قيل في الحكمة في سحر صلى الله أنه سحر صلوات الله وسلامه عليه نعم قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة قال رحمه الله فيه من الفقه أن السواك غير واجب وذلك أن لولا كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره فصار الوجوب بها ممنوعا ولو كان السواك واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق وفيه دليل أن أصل أوامره على الوجوب ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكن لقوله لأمرتهم به معنا وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه وأما تأخيره العشاء فالأصل أن تعجيل الصلوات كلها أولى وأفضل وإنما اختار لهم تأخير العشاء ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في طلاة ما دام ينتظر الصلاة طيب هذا الحديث يعني مر الكلام عليه على شرحه مستفيضا في اللقاء الماضي لكن بقي الكلام على حتى ننتقل الحديث الذي بعده وقرأ القارئ الآن كلام الإمام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث وقد سبق الكلام على هذا الحديث في اللقاء الماضي مبسوطا مفصلا ولله الحمد والمنى لكن بقي الكلام على ما يتعلق بألفاظها الحديث عند الأئمة عند الأئمة الذين أخرجوه وهذا ذكره الإمام المنذري الحافظ المنذري في اختصاره لسنن أبي داود في مختصره لسنن أبي داود والذي سبق الكلام أو سبق أن هذا الكتاب ليس فقط مختصرا الحق أنه ليس مختصرا ولكن بل هو مختصر وفيه أيضا أمور أخرى غير الاقتصار فيه فوائد سواء فوائد إسنادية فوائد فقهية فوائد لغوية مع أنه في الأصل هو مختصر اختصره الإمام المنذري الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله زكي الدين عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب وله كتب كثيرة منها هذا المختصر المنذري مختصر أبي داود قال رحمه الله في هذا أو بين الفاضل الحديث له لولا لو أن شق عن أمتي لولا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط يعني ما ما في في في رواية الشيخين رحمه الله لم يذكر إيش موضوع تأخير العشاء الذي عندنا الذي عندنا هو لفظ أبي داود لأن الخطابي رحمه الله لأن الإمام الخطابي رحمه الله يشرح أي كتاب يشرح سونا سنن أبي داود يشرح سنن أبي داود يشرح سنن أبي داود فليس له علاقة يعني ما هو ليس له علاقة إنما يقصد إنه ما يشرح اللفظ الذي عنده ليس مسؤولا أن يأتي بالألفاظ الأخرى إلا إذا كان فيها فيها فائدة زيادة فائدة في قيّة أو نحو ذلك إذا كان فيها شيء من هذا يذكره لكن القاعدة العامة أنه يتكلم يشرح اللفظ الذي أمامه الذي في الكتاب الذي صح وهو وهو سونا أبي داود المنذر رحمه الله في مختصره للسونا للسون أبي داود يقول أخرج بخاري ومسلم فضل السواك فقط وأخرج النسائي الإمام النسائي أحد الأمة الستة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ثلاث وثلاثة أحد الأئمة الستة لكتابهم التي عليها مدار الحديث في الإسلام الكتب الستة الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي أو جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه هذه الكتب الستة الإمام النسائي يقول أخرج الفضلين إيش الفضلين يعني اللي هو السواك هو العشاء كما كما هو ايش كما هي رواية أبي داود وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة أخرج ابن ماجه فضل الصلاة هذه هذه هذا فرق أيضا فضل الصلاة صلاة إيش العشاء يعني ما ما جاب إيش ما جاب السواك ابن ماجه روايته أخرج فضل الصلاة فقط حسب ما ذكره حسب وفق ما قاله المنذر رحمه الله وأخرج لكنه أن يعني ما في هذا الحديث الذي عندنا اللي هو حديث من أبي هريره حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المقصود حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ابن ماجه أخرج فضل السواق من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مو أبو سلمة عن أبي هريرة عن سعيد يعني من طريق آخر جاء, جاء ذكر السواك فيه عندما عندما ابن ماجه وأخرج الترمذي أخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فهذه يعني تتعلق وبعدين أيضا في اللفظ اللفظ عندنا في لفظ بداود لولا أن شق على من على المؤمنين على المؤمنين لكن اللفظ الذي مشهور في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي على أمتي على كل حال هو هو المعنى واحد أمتي هم المؤمنون الأمة الإسلامية أمتي امه محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون هم امه محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأمة محمد هم المؤمنون يعني المعنى المؤدى واحد. لكن المشهور عند الشيخين لفظ الصحيحين لولا أن اشق على أمتي على أمتي الأمة المحمدية أما أبو داود رحمه الله هنا فهذا هذا الذي ذكره هو لولا أن اشق على المؤمنين هاي نعم طيب وفي هذا القدر كفاية اليوم فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما